113. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا 114. إن يوم الفصل كان ميقاتا 115. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 116. وفتحت السماء فكانت أبوابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ